Well, man. وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا له نألم قتال يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكلمون ألا الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا له أطارونا ما قتلوا قل فاذرؤوا عن أنفسكم الموت إن وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بل la la vi tanga golin la so dema an fu goòlin la vi a sanu min um